والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعلكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولئن حُمِلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلاً جسد له قوارن فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضر ولا نفع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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعطيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامسات وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وفع كل شيء علما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 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما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 اشركان اشريكي بقول يلواتن يسغالادو وهنا كميديا اشيردي انو سعودي كنا ساب سناو تفسير لك قرانك الكريم كا سيدي يلواتن ايادودو نا كوما اياده سدحي سيدي تنادبوك باللا بايا إذن الصورة طاها كمدة أشير ذي هروك حلان ياهي وهل أترك حديث موسى اللقب بالله إلا أمغردي سبحان بينه بالله وني قلبت انت أبحي كساب صنيت موسى عليه سلام مر ربه مر مع قومه مع فرعون أشركه رأيذيه دم بيء وحاء مرايني نبي الله موسى عليه السلام يقرب من إسرائيل إن توجيهات قار الله جذيء قرط سرعوني يومدي سيلك فرح شيء يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جاني بطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى أباليك الله شكتي يا حسانك الله قريب اللحوسوسي ملها منعمك أباليك يا حسانك أوزمائي شاي أرهمي أنا يررعان يوشكين كلوا كلوا من ضيبات ما رزقناكم ولا تدغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومحي حل عليش غضبي فقد هوا واني لا غفار لمن تاب واامن وعمل صالحا ثم تبدا هل كاسو دمبيسي مركا مركي فرعون يا لها لقيت قبطيين لا وحي نبي الله موسى يا بني اسرائيل لبد باديه يرا مركا وحي ملك يا بوقرنما غانتودا لغاليي أي كتاب في توراتنا ان في مركه بلانكا كل كامر كي هر النبي الله موسى سير انه كسومرني في سوره العراف وعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتمم ليقاته أربعين ليلة فتمم ليقات ربه أربعين ليلة ودلس للرب الله مي إنه يمد تور سينى النبي موسى ودل ياكد kolka nataurad nasiyu kolka banu saayduuniga iyaga ay qabta yinkina ay jira galiya kolka nabiyuu ilaahi muusa wuu kasoo hormaray dadka nabiyuu ilaahi harun wuu soo dafaay raa turshi laayyo dewayi maado ana waydin kashi hore inay kolka nabiyuu ilaahi muusa انتو صعب اغنانا فتنة كدن بايسي الرماسة عشركوك بالله بنا قال تعالى خبوحو يري وما اعجالك وما محيب اعجالك كددددجيي عن قومك قومك حقوضا ماحاكاسو دددجيي يا موسى اذا يقول كلا سعودان محاذين ويدي هو ايدي او امتاد اياغي اوغا تميت كليقا او تميل. ما كان نبي الله موسى وحن ألا أبايسهم ما أوجي سدوا كتلة قريب وشاجي سدوا وصهر مري ساق يا إنا يجاد كيس الصهيايا كيف مركز واسع وجا جوابي قال نبي الله موسى وحو قوم في أولئك واقواس إشاره بحود إشاره لو أولئك واقواس حبة على أصلي خاتك يركي سيسه وصل مغلواء منايان أما محادي بسو داك داك وعجلت بقى أنسو داك داك إليك أبي جاء الله أنكو سو داك داك ربي يا ربي أنا جاء ربي يا ربي أنا جاء لترضى عني وعن ايو نبي الله موسى كبهي سواشي ايب عز وجل وما محيبا اعجلك كسودة دجي عن قومك اذيق موسى عددك بني اسرائيل حقو دي محاكا سودة دجيو اذيق ايقرس أي عدان او ايمان ويدين يا موسى موسى قال النبي موسى وحويري خمقومك أولئي واكوا صومو قنايا واسلو مركو واركو ترقسنا إن وحبنا لقدم بي وسنكلجوه أيه ولا أي واقوان على أثره خادك يا كركيس صوحي وعدلت وانسى دك دقي إليه كذي يا الله كوشوا دك دقي الله موسى كجوابي وحى جلاش يسدع يا رب وصل قال فبوحي لسبحانه فإن أنك الرب أي قد فتن بليني قومك قردي بنوشرا إلادك للطي إيهاتشوكيسي أنيق قلاشا بليني من بعدك من تركصوتك تي قلاشا أيام بليني وأمل لهم وحسن لوميي أنيق أنقدر فتنذا ومقدر هالنقط وحسن سمييي السامريي نينك ساميري الليلة ويساقنا موسى اللعورانتيري نينك سادات كيلو ميييي أنيك الله فتنية بلاءة انقدرينا وقتها ذي لزوغاري كلها وحكاة بإمانايا يوحرات لك صوحيات مذن الله مهاركو ساسو النبي الله موسى ربه ورحمي قال يري فإنه أنك الله أي قد فتنا من بعدك أديك قرآء شعر سوق عدم بليني والله لهم معلمين سامريين وقبل اليهود كميرا ورجل من كان موسى سامري ولا ييرا إشك مراء غير لبادو نبي الله موسى مرلنش لباموسى كبد باد بعد وقت قوي إيويل لا شيء لعن تعلقوني قال والله ورجعي لباموسى بد بعدي موسى موسى بن إبراهيم بوها وح كوري شرعون موسى سامرينا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 ei alqudaa, voi kader al san löjäbät baadini. Musihi uukori ei firgaan, hassulvuun nohdai. Musihi ujibril korii ei melgun vuun nohdai. Galahod galaptarki donta. Kolka terbiyada, uhaako ei qabiti ja qader. Uhi azeli kuukoran, Allah almafuzka kuukoran. Shayikari maji, shakni ma uukori, kenäs eini ma uukori. Kolka musabni amran. و اي سعيدني ما هو قرى فرعون و داوخي وييغ اسا سو فرعون با لو يقيني كوري هي سو جوجي رسول حقو نو قولي كانا دور بوكو لاساي تتكلب اولي ما اركين الهو كاتبرغلو كو ويناداي جليل قالين دا تربية جيري تربيه جبريل وخما طاريب وا كرهي لوميي وا ظله موسى الله موسى لو طبعا دورسينو كسو أرضاي بل فتنة الله الشاقية وحد عيه ذوقاتي يصدو حسو الضوبة عرب بستيثة خناق إنو كالقو قواتاقا أيو عيدي كسو لحد عيه قال تعالى خبوحي فرجعه وحد لابطي موسى النبي الله موسى إلى قومه شاركو كدشي بني إسرائيلا اي ربي يروال غضبان وعرحت لافا يصدو aran noo ugu dambeeyay maraaya asifan murugaysan waxi aad ugu soo xilabbayay iyagara labad baabiyay wiya maanta aadana dib u badiyoday isagoo khurun hadii uu yiri egeeyay ku nabii muusa saneyar ka doonta markaa uu horay sa qoomkii baadna haayrun buu lahadlay markaa sadaxadna muusa samiri buu lahadlay qala Uhu muusa yiri yaqaw لأن إسرائيل بلحظ الله قرابوا ألم يعيدكم مووصا إذين يبوهين وأو إذين يبوهي ربكم إذينك ربكين وعدا يبوه حسنا وناكزا إنتا وراد لإذين سيئو نلقي إذينك اللي إذينكو وراجئي ملاحيات بقراءات كالنخوطان رسول الله هذا يبوه سأل الله إذين يبوهي أيان درد إذينكو لعضي وامحي حداد وانا قد اعطى اعطى برصدك اتكليه اللهم رأيها ما بالبعب بادن افطال موحى دير اعطى عليكم كوركينا الاهد بالنكي ايب يا اذن كود دير اعطى انكم اديرانين وسادن باري وحبا معها ام اردتم موحى اعطى معذين اليحل انو عليكم اللذنك كوركينا غلب عرو من ربكم خدلين حقيقتي ماذا سليمان لئذن أدوا جندين اللبديء بقرتين ما إذا إن هذه كلمة جعنتي لا لجريء وعند أعمال لذيمكوا قل هذا إذاي وعذبك عليهم وامعي وخرجت أطفاء خلفتم جوبيا شن سومها مو هذا ما دناها هنا ما دام بان إذن كرب بلامي إلى هنساس أنو على أثري وأجلت إليك ربي اللي فرلا كان أن سوشعون أي أنتو ماشي موسى الموسى مرنا ماركا صون نغضي و أقويم إلقاء ديبه كوريكسا وهذا ماركو صون نغضي فرجع موسى واهو اللابطي إلى قومي خيركو كدشي أيوو صون اللابطي غاضبان يساقو عرب استي الله أصفا قال النبي موسى وحيري خيركبو الله هدلي يا قومي قرابو ألم يعيدكم موسى إذين يضوهين ربكم إذين كالربكين وعدا يضوه حسن وانا اكسل افط ولمو واحد ارادي عليكم كركينا العهد بلنك يبو هيي باويين قادي ميادة داستينو ايدين كل دهرادي اما الله اذا ما كان ثورات بالله دين شو دجيناي اما ما سي ارتو ما واحد دونتن ايا ان دغو عليكم كركينا غلاب على العرئ بيني من ربكم شبجي لحد ايدين كدتو متاسات قان فتنو ايد الله ناتي أقول خميات فأخلفتم باجسن موعدي بالنكل إن جد حي إن الذي كسي عريه أن الله كوزي سفين حلو أن سي ونصي أمان أن سي جو بعرو إذا نات قلاش إذا دقت وقت ما دام باب بالنكل ما كلكم عرال لا دون إسم وأمحي واحدك عليه توابت اليسودا في عيار النجو بالنكل إن كمان نبح إن كذبني ما نوارم لي سامي باقصى نو قلي إني نو وحوهي موسى سقابل لفيه سؤلو مي الهي موسى او اذي واكنا ويسقفه موسى اللو مي الهينا واسودة مماري كلها تلداسا نكوحرن اي بلنكي كمانو بحو قالوا وحيرا جنب الاسراء ما اخلفنا ما اننا باجين موعدك بلنكا بملكنا خياركا ولكننا اننا حملنا اوزارا ذهب اي حل يدي الجوهر من زينة القوم خيرك اللي هلاقي قبض الافتودي كاملة فغضفناها قدبان كتورني فكذلك سان قدك وقول لني با القسامري سامرين على الرؤوتي ومالوكك لاننا نجي بو اسم قدك كتوري كلك ذهب اي عراضي قدك اللغوة لصبي دي بهم جاكا يصبح كلك ما شعنا الى أوزار من زينة القوم أيانت الله كربخ دونه وولدت أوحينا إلى موسى نصيب عباديه فضل الله مطريقا في البحر أيانت الله صوان ببحر يو بروحه أرسله بين بنو إسرائيل يجو قب ما حرابي وحماسته ودب له جو ميسو قردا من دون ذهه يساتي غبطها إفرعون وكدش ال أي وح كعري استرجع وإي ردا نرسمان قفنا أرسم قشنينا تهفانا رسل يقولون اصحاب من ريدي يوحي لغا صغاتي ايه اقول اريدي ديبو عالينين ايه اكارتك بعي اريدي اوجهاركين اللحراج اليهين بصوراعي من كان الهدى ساميري وحويري إلى حق توقاتك تهيين نحب كان ايذين مطبنانا خيريباتك صغاتين وصدي ايه الله او كان سكسب انا الحيرتان او كنت فعلان ايذين مطبنانا Tarkiikkiin markiin luuluvuun sivuun, johtabu kudalaaaliyyyeyi ku farsamayaan Bala tumalaisin aipua Kulkaasuu, kadana tabkushidai maashii Marku kushidai, o shaklii di luuluvuun sivuun Heiddii farskajibiii lukukisaa uukakaa Ayyukudabiyyyeyi, diiba maashii kusobahai Sababka Musa naa kareevaa, sababka Naa annu kun annu annu annu annu annu annu annu annu annu annu annu annu ما أخلفنا ما أن نباجن موعدك بل بملكنا خيارك نجا ولكننا نجا حملنا وحنا لجوح بارون كسوقان ذهري على زمي أوزار جوهر من زينة القوم خير لبادئ قبضي على بتركو حرجون جريان كملا فقدفناها زينة أن جوهرتي أيام قدك شملي أنك على ميريا أيات لها أولي رئينا كنتي فاعدان ذين مبنانا قد كانت ساقصبة كل كان نقصبني قدك ووحيه سلاده لعليه فكذلك سيدان نقصبني جوهرتي با القصاميري ساميري نوحوقكي كوردي ما معه من تراب آثار فرس جبريل جبريل فرس كيسا قوب كيسا أخذي او اسكوتاكي او قنطنانجيرتي تيبو كوكور دابييي محانة جديد نقطة فاغرجة سامري وحوسة بحيال لهم بنو إسرائيل عجلا دبي جسدا مذب إجرله ودبيق منا لغا قلنين له عليا خوار إذا الله خوار ليلة قرصة دبيقي وصابحي جسدنا ليا أون إليه أي فقالوا بنو سايدا مانتظ هذا دبيقا أي إلهكم كان عبود وإله موسى موسى النفسي سمى شؤادي وأن ليس قفي واكنا إلهي موسى نواكن ايفا نصير موسى دمكوا أن لك الجنوها المامل طورسيني واكنا إلا أنا وصود أمر وانا كنا عقل حمض وضي يمسكى وضي. يا رب ذلي سبحانه فقال عز من قائل أفلا يرون أصورك مايان ألا يرجعوا تبقى إنو سأعليني إليهم إياها قولا هذا وهو ولا يملكه وكذلك تبقى حنان رحم إياها ضرًا بخير مديسة ولا نفعاً لفسه جيريده إذا أنت أكرياس والعقل يمسك عشق إزاماله وطامك غيراً كرام عجلاً جسداً أيا مفاصرين تولى برأي إليه خلوح إليه إن كان وحسن أي ضابة لأمبوها بعد ذلك Omar laga sameeyay iyo aanab la daranaliyay abkii daba daba ku dulayliy dabayshu ku horjeediyay markaas aad dabayshifka ka garaysaa dabara kan Ba'isa markaas ciiga ka yiraaya laakiin markaad quraanka laf digee safiriisid Umar xawgooreysa ejil lugu magacaabay hadoon wuxu sura ولد البقر الأم فحاول المهاو لا تدشى ولد كلب ولد كاو مركب مخي مركب نسيء هذا واحد مركوس النفل هين سيد الدرب كان يثير كانوا كله جسد لما جرمي ذي جرم ولا يرى جسد وحى النفل اللي جسد وحى النفل أيام لا يريا هذا صو هذا يتهي ذا يلأف قصي اللي بدلها الليي صوت بالورن لها لكن هو روائد الله تلمان تأبو به مباسفاتك إذا أرى هذا أخرى إنا قد فترنا قومك من بعدك مركز في رسيد وإنه هو حد في دبا في دبا إلو يأيو إن يقول الله عابده درنا يقول درنايانه حتى قلت بداك قدبين اجعلنا إلهان كما الله ماليا إن تقول الله عابده يأي مادين يأي يأينا الله أنه عابدنا نحن رسميه كيفما استعدي منك اللواءي كمن كرت قبنا تيبو أجا إني دبي خمانيه ورانا كن أساسه أتل ما أمي وأشربو في قلوبهم العجل تبي جعي بالضبط هذا العبسي كلك أنت من لوس ما يوحناي أركلك بعد أمر كلك فرصة ياري كموز ما يا نبلوك في يسعي تبي جي منو سميي كي أنا كلك أصل له الراعي فخرج وحوسه صاري سامي لهم بن إسرائيل أجلن دلي جسدا بلن له له موسى بن علي خوارن حج الله ذكره فقالوا وعيمر كأيدين هذا دلي كان إلهكم كإذا أنقولا آل عابد أيضا وهذا دلي كان وإله موسى موسى كآل عابد أيضا وهذا دلي كان فنصيام موسى هو المامي ولنكي الله وكجلي أيو المامي ملكلوه علي يرونا رونا تعبك ضامويا نركي الله يرجعه إنه سندبجأ أن غينين إليه ميجة أولا هذا موح هذا البكر بالعابدي با كرا او ولا يملكه وسندبجأ حلا صورك ما ين لهم ميجة وارا ببلا ولا نفعا بس جديد مدمنو سكر صورك ما مرك وح سمين نبي الله مو سمركو آذائي أودر ماي ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم نبي الله هارون بما شكا له فاي او ير في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين انت من هذه الذي قد في ما كل حجر وحيال داله ارجت وقرر ادب درن يعد كان نبي الله موقف كيسي آوي. هارون موقف وقصي سي اويس حديدنا رساميس اي واله موسى كذا لري هي هارون وركي ولا قد ولقد قال اين يري لهم دانو اسرائي هارون وحو من قبل موسى انتو سنصوا الله فان او موسمخنا ادبقى نلوور يا جيسنا اياها هارون هذلي يا قوم قرابو انما واعتلم ماها انما وحول اياها هذا الهكم و اله موسى مديد اياه او ادبقى اله مين ماها اله موسى ماها داد بلي سباتي او انكاري كل عدي إنما أحكى لماها فتنتم والليد بلعي بسيدي بغانا اللي دين كن بلعي ومالكي قولا ذن لو دا عابده ساركا اي لا ذن لو أنه عابدنه نروسا مايو يوحى سيكوغا قولكا وافتنيا بلعي دين وإن ربكم دمجان إذن رب ماها الرحمن إلا أن حرستا إذن ربها لعي دين دي بدباذي بابدي اي عرويني أيها إذن ربها مرد بيكا هو وحيدين معا افتتبعوني انيك حالون اي راحا انا اي ذي النبيا موسى لأي كين دردار ماي واطيحوا يالا عمري تردين دي بيكا اني حال في سكبحا انيك تردين يالا قيم شاعو ولكا قيمكا بدا حالون ومركا موسى ورها كلها في اوكالا دردار ماي اي او ولكا قيمكا بدا سوجيا دي ياي ولقد وحادبا قالين اين لهم بني إسرائيل هارون النبي هارون من قبل موسى انتوسان صلى الله بن وموسى أسنى منه ارتاد أيه يريا قوم قراب إنما عكلا ماها فتنتموا الليذين بلايي إيه الدبقان وإن ربكم أذينك الربقين الرحمن إلى أن حاليستشال إذين بدبابيييو فاتبعوني أنيك هارون إغاعة وأطيعوا يال أمره طلبه نبي يقول لا يحاروس إذا مركون وجهي فيك جواب تلون لا قي أرك يبي كان لنا نرفعينه مر واسكا كرتون ناينا إلى أم مصعب الكلمة ويارنتوك كلام حلو قالوا عيلا لن نبراحه حرف النفي واستقبال لن أما نكز ولا لمنه عليه على عبادة العجل إلى أن دميا كرتون نايه ولاحظ رينه كزوله ماينه عاكفينه إلى أن نايه يبي كان ديسه كوه كل نبي وما كوديفيشن قري انت ليش حتى يرجع الى وصول نافته الىنا نغموسا موسى الا ما ماشيو شدا سهارون إنانو هاي عاكفينكو وكونا قادي عليه على عبادة الإجل ديبغان عابود ديسا إنانو كونا قادي قبنو وانكور كيسا قصونا هاي اما الله اللهم حتى يرجع إلى اولابته إلينا نغا موسى, موسى نوسو اللابتهو موسى كل قاسبه طول قاو اولا حدليه هي وحي الله جوابه مسئوليه موسى سامري بالله عسكياي، كل النبي الله موسى نك الحلفة هو كلها في وللك هارونها أيه مرك كوس وجيت سادي، أو هارونه، إن دتكي وديبي عابود وديبي الله لقلك، أني أتقول عجيرة سامحه وداعي، دينلو مغل ووادي وعديشة دواني شيء، أسي ديني الله عابودي، ما أجدله في مادة أرجع وحلف وأقول، ما حد بدورنا سوى حكم، وبعض الك هو حتى أتلقنتهاي. ما سيجعلك لا تعي أنا أنت على صف عين جوجيزي أي واحد أنا ماذا حك قفس قبتي يجيك كل قاس وجع عند بليح أنا جرك أكو قبتي مي دكت أنا ماذا حكو كل كافي أدين ولا بد نبي الله موسى او لذي وحن لقو كعى وكان هارون بمركم رايق قام في وصو مرني هذه الشراع وين أفعصيتها أذق أنا مع سيدي. أمري أنا قتله بإذو. سيدانه النبي الله موسى النبي هارون أولادله قالوا حُجير النبي موسى يا هارون هارون هوي ما منعك محاكراه بي إدرايتهم مركز رجتي ضلوا إلى إبادي يودن محاكراه بي أنت تطيعني إلى دي سرعي الله تطيعني ما دي سرعي ويدي أفعى صائته ميرعاسس أمري قتله بإذو. كلتا هلس نو ابو غلي افكن اساسو وغلا هذا لي ادي مدينه قريه هارون ريسنا جوابي قال ووحو هارون يا بنا او ما لكن ابي هويو عايزين حريس بدل هويده كل خا يلمغ اديبو اوو ييرى ان يري لا تاخذها غضبا باللحية غركيكا ولا بجنس ملحايغا اني اني هارونا خشيت وان عبصدي ان تقول لي انتي لحديث فرقت وعهد شل جيش بين بني إسرائيل وحضي ان كاسو دبا كو ان بايفو ميشني او يسر را الى هي ان مجرمين انا غاربه يهر الى هي كل كار رركي اني كل نسوب بينه والله كلتا ان ادو دليشان كا ياباي او اي حكمه دوتاي بان ان كون شي دحجيرو dat kunu isku jiro intaad uga imaanayso kolka markaan fikirey saasay arinta ayuun moqatay kolka dilmaanan mudan innani ya khashiitu wa absadi an taqulayna di tiradi faragta wa bani israayil nabi yaqub awladi shibad lamaa kala geysay qaar mu'minina oo turasiin ya mujrimina oo walam قولي هذا الكيدا إن هذا ترياد عنك بقي ساسا لسيجوجي كأجل إيمان وعي العيدرو هارون تبوك عن عقله نبي الله موسى أنت هارون يري أيوكون عن جانته كقاضي قال النبي هارون يا هو يابنا أمة هو يليويل كيديو لا تأخذها قبلا بالحيتي كيدا ولا برازيم ولا حيدا إني أنا هارون خشيت وانعصب لي أن تقول إن هذا تريدي فارغته وحااتك لجيسي بين بني إسرائيل نبي عقوب أولاد يسي لحظة وذيبهات لموك لجيحتي وهو ولم ترقب ما هذا سوك هذا يفقنا بعد ما يسوكت أنه باقي ولم ترقب ما هذا قولي هذا لكي إنه تلعيد بانكي يا أبي خلقا قرعب واللوقا نحوشاكي هارو خلقا ولي موسى إجراءات كيبوا وضاء خلقا كي هرقوم الله اللي اللي هارو ماكي الله فأذنه هارو marka arinti waxay kusoo goororsatay on gargaar ideeykeed yeeshay maluun fi samirya isagii umar kusoo jeestay waxa nabi illahi mus oo sami, tii qala nabi musu wuxuu yiri fama khadbuk wa marka dadka diin uu samaynayso adiga waa qoladan leedahay mahuu ya ala nabi musu wuxuu yiri fama khadbuk fama shaanku halkaagu mahuu oo waxaad معاكو وكاليفي يا ساميري كاغن ساميري ساميري او حدلا يوكا جواباي هذا الوقت قال ساميري وحييري بصورتو وحن وقادي بما وحأيان لم يبصروا بدو اسرائيل باوغاين به واجبيل في دورك وغي منجري بحلو قال لما اركو وحن ريركو اوغاين وصيره اياه نوغادي وفرس كان مشي اسكتاكو ان اوخاد يهي وفرص بركيس يهيبان وقاضي فقبلته وانسوعا توبين قبلة جعا مجيد من أثر الرسول من أثري حافري فرس الرسول حصولك ليس وديري جبريل فرس كيسة قب كيسة خاتي عن توبك سقاضي فنبتتها عن توبدي وانقصيري شوّرت ماش الوجود عليي أوحى قدري وكذلك تسولت لي نفسي دي خانتر نفته الى ارن ثانيه قرحساي كل كان نفخفكي دبا شيء مشي كفرايسار وصدق الله يريد يقول ان النفس الاماره بالسو كل كان نفس حمينه كفرايسو وقركاريديس واكن وحسكيارنتي وكذلك تسولت لي نفسي نفسي دي باصده ياله ياله على النبي مصوره يري فما خدبك حالك علومه ياي يا ساميري كذا ساميري اللون سبيعي يهودي يا ساميري كاو على ساميري وعيري ما صرت وحنا هذا لما وح أيام لم يبصر غير قوم بذي ماجا فغبلت عن توبيا قبلت عن مج من أسر الرسول جبريل فرس كيسة قب كيس رات كيسة أيام عن توبي على راك قادي فنبتتها قبله عن طوبه أي أنقص إلى جوار تكوركيدا وكذلك السيداء إنان أي سوارات قرحيسي لي أنيقى نفسي أنيقى نفته دون حالك إجراءاتك النبي موسى قدما داي أرنتي وحي قدما تنينك الحن كلها وحكا قبطك يتنفيذك ماهاني معلوماتك وعدما داي أرنتي ووقا داي خاريه بو وريس داي حالون ومسويله بو وريس داي ساميري أو صاحب المشكلة أيو وريس دي. لباء رمود سامي اللغو الحكومي دفتا ويلي قبضا قم تتلنب جهدية بابئيي حدوثا مييي لباء قبضا اللي سقود داري الدنيا والاخير يا اللي سقود داري عذاب الدنيا محور نغضي إساقي بألا كهرباء به سلك كهرباء مفتوح أوكار سلي قران تفايدا أوكار مركا وحيبني آدم يتابتكور كيسا كبريد انبون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 هذا هو القصور دواسيور داني دلت عبتوك يا بني او قبتو كلك الدوية تاسع له الحكمي وكرمتل نوعا اوه الحمد اخيرا الجحنم ما سوى قال تعالى فدووح يرى النبي موسى اجراءتك يحكمك واكنا قال النبي موسى وحييري فاذحاب ساميري كدعب احبو الجن فإن لك وحاضل هذا اللبدي عذابك يوروه هذا في الدنيا فإنا لك سامري واحد لها في الحياة نروشها الدنيا داي قده هذا واحد كلها داي أنت قول ناترها دي لمن رأيته اندحاق قفع قدعان لا نساس ناترها استابع شمنا جرته واحد اي شيء قيسو هذا ما شهده جوغا اي شيء وردانكو قسوة دواء قسوة دواء ميزد لا نساس اتابا ميزد واضي تابا كل كائنا وذكرنا نوحا اياد الدنيا لا كل ادهن اما حقي ذنب وين لك وحبلدهي موعي ذنب لا قيامه لن تغلفه الان كهف ساميل وان نغوا ابل مريو نار جهنم لو غو گيو لابد هاي شكي والكمي تنفيذك لحكمك بالله تديكي ما حقو سدي نجي نبي موسى انت سوق علي او شيلو دكو ردي او اسكوباي او اسغوبد دايت غير كندي جاي يوم دا كخير ساعيات كيسة يوم وقال كيسة بدن الله عليك كل كاسلة المسير وانظر فيري سامير يوم إلى إلهك أنا قل إله ما بنو إسرائيل لو إله ما أديك الرجال دب يا ليكوي وانظر فيري إلى إلهك إلى هاتم الذي إلهها أظلمت آتي عليك كيسة عكفا بيتكن لي وهم كسامي فيري ما مين لن نحردهن له إلهي وغوبينا ثم هدانكمنا كغزال لن نسي فنه وصيرنا وابترنا في اليم بدك غده نصفا بيت وفعل سديب يا لي تبغي بدا لو بيت يا لو شبي كانك رحمتي الخاسان لو حكمي انو عيدوك يا وحوشه لا نولدوا او دد يا دغمدن به وصلي شو نحتاج نور كل كا در وحوشه بحردوها بر مرق واركب لي آدم لا يهينا على روف فرد هذا باخراً واسوأ قال أنا بمسوحي لفذهب سامي بح كل عبادث فينا لك وحذلاي في الحياة نلش عن أدويه لا أقولها أن تقول أنا تراهدي قف كدرت دلام مساصا إصدار لي مجريته لك وحذلاي في العذاب كي وينا هي أبى المرينة هذه موعدا وقت حذلاي أبقو يا بواي أنا لم تغلفه كاف ساميكري كري وانظر فيني إلى إلهك إله السميسين فيني الذي إلهه ظلت عاطي عاكفاً متكني عليه على عبادتي إشجع أبوتي دي سكور كذا لا والله ما أكون دارسي نحرقنه إن نجبنه ثم هدنا جبنا كجدال مركو قمده وصب ربي دينه دانا لنصفنه إن نكبتنه في يوم بتجده هذا نصف بيتٍ ما ركوا كفر حشيبابلك سمير لك رنتي لي دنيجين لكابي لي أيوم مسرنتي وسجيتلي خريف حكير إنما مغلد فينا أغلب سامري أو كحدك اللكرم مجلي إلهكم عبدك حق العبد وعول الله إلهه الذي الله أصلا بجل الله إلى أحد قال له عابده إلا هو إساقه ماهانه واصعه ألا هو واسع النقضي كل شيء وعلى أركي ديلك أي من أقوم بأقوه واصع النظيم كلك هو تدي حق هيد بكسر عاليي إجراء في القاسو كل مالي إنما أحكى لماه إلهكم معبودكم معبود إن العابدان حق كله الله يدوي الذي الله أوصل لا إله إلا معبود بحق أحد قرن قواعب ذؤس بجلي إلا هو يسمع ما هاني الله وواسع النغذي كل شيء وحلارك إليه وواسع النغذي علمنا قون علم ناقون وعلم الله إلى علم جيسة واسع كل شيء وحلارك وواسع النغذي سدام مركا أيد سدي كل ماتي أي رسولك عليه سلات والسلام خب سبحانه عز وجل وحقوق الله ليس من أودلذا ورثوا إلى عيالهم يذوقشس القرآن الله كانوا على تعالى صدوره كذلك سيدا النبي موسى أنو الله كل مايكون سجنهم كشبيها واضعس سيدا النبي موسى وحي الله كل ماي وأما معه أما مع قومه أما مع فرعون أما مع سلمى وجدابست مراة في أرمه النبي موسى مارين. Sidan goob u Na baan nag soo sheegayna dambana korkaaga adiga min amba ama shay warriyalkii wax baan kaaga sheegaya qasab qahor Hortau oo sa hortaa ku ma kobna dili horta wixii ka dhacay xusuusi horta uu diray هو بارشا تغير وقد وحاظه أعتناك أيها الرسول الكريم محمد وإنا نكسيم منا دنة أن جاء الله بسنة ذكر القرآن كتاب وإنا القرآن أو على أركابه خصوصية أما وحى الغسال أما وحى الحكنا أما وحى دبض بإيمان دونا قرآن يابل ووحوالباق خصوصية أيها النكسيم القرآن أماركا قيميكا بداني وحكاستكو حصوصينا يأنكو سيناي من أعربا فوحا كجيهتسادا عنه القرآنكا حقيسا فإنه كاس قرآنكا كجيهتسادا يحملو وحو حنباري دونا يوم القيامة قيامة أو ماليمتادا وزران دنبي عروس وعرالكا إيا كفرقة القرآنكا لغا جيهتسادا وزرقة سوا يا قرآنك ومن عرض عمليك ربه نسلوك عذابا سعدنا وكالوش خالي الدين إيابا وكوارا يفيه وزرقا وإنت عذاب شو بدلو وإن أروجه النماء موتان أي أي كوارا يان وصاواوا حمادي وزرقي لهم كوى قاضي يوم القيامة قيامة المالين تيضا حملا حمبارس بوكو حمادي ووحقفا قفلها يركبه ويحيه إساكاسو حمالا قبلها ملكوكالا قبلها سو كسوكاية فبادها ذو حباس أو ليس بدا أو مدو بدن. أو قرمان بدا أي عمل في حمال لقبلها كل تصوب بحدنا يسو كافولاية هذه قيامة ذو حمالاية أولاك حاقفاية يات كيريدومتا وصدق الله إذ يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم الغيامة ومن أوزار الذين يظلمونهم بغير علم على سا ما يزرون وحي ولا فلحم كل قفقه قرانك كجيتسد او انكمين وانفاع او ناغرين وانكوضمين ب ارا دك او قرانك كجيتسد او جرمي لو يولو جنبي فلحن وعلشون له او غورمون لاغديك اشكو ولوال اي قيامه على تعال فدوح يري كذلك سده انكو سجن قصه موسى أي أن قوس شيء عليك هذا رسولك كمحمد أكرت هذا من أتباعه شيخ بريالكي حقا وحتجاج شيء عيا ماذا سوقت ساقا حرمة هذا هذا دعي وقد هو حذرها أتينا الرسول الكريم إنه قوسيني من الذين أنجى الله أتنه ذا وحنا قاسيني ذكر القرآن شرف بدن أو أول حسوسنا يا من أعرض منك كجسلا عن ذكر جس فإنه كان ذكري كجيت سلي يحمله وحدوشة قاديدونا قارمة يوم القيامة قيام ذم ما لنتا ذا وزرا جنب عروسه فلحن خالي دينا إلى قو كوارايا فيه وزر جذيزه أيق قوارايا هو حنتاد قادي أذن الجيزه أكن نساتي فجوب لا يعي كان يوري قدوشه كافولانا يا وصا وح مادي وزري لهم معري قرآن كجيساتي يوم القيامة قيامة ما ألنته هذا حملا حنبارس بقعه ماذي يوم ينفخ في الصور والنحشر المجرمين يومئذ زرقا مظهر من مظاهر القيامة أيها الأن كان يبكوشيه يا سبحانه ألنت القيامه ذاتك المجرمين ته قرآن كبينيه حق ديديه قال هذا ملكي قيامة ما ألنته هذا إيمان إنه مغالقة لكي رحانات كل من دونان وجهه هو اللامدهو بينا إنه حبيبال لقد قدقى مدابك أزرق ليله ومدابك سمده مالك يفعلنت هاي هاي لاذا هاي واباك مدابك الحقين كلها إشينا هو اباك وجهين واباك مدابيه هو اللامي إنه مغالقة لكي رحانات لكي أجل لكينا في بارد سبحانه عز وجل نحن سوسي سيانسة جرن إجرامك يا دمبيا الكوawi قال تعالى خديو حجرا يذكر عيوه الرسول الكريم وشأبوا مدى يوما مالا ينجري جنتو ينفخو ينفخ في دونه في الصور بونك قيام جوده يسيب الله فو فايا وأنف خدي اللباد قارت بونك الله فو فا وأن حشره وساق من دون المجرمين كوا دمبيا الكوawi نعسي يوما اذا مالا تبونك الله زرقا يقول عند دبي عليه أيام قيامة كانينا مركي قيامة اللّا كانانا يتخافطونا ويشكو والقرسدان بينهم دحضونا ويقول كأيام الشاق هذا إيا فالحمد عائزة يا الدنيا دان ترى ما شاء الله لسمي أيها وحيقوم موقن دونتا كذي يدب طبن مع الموضيني تاي يتخافطونا وحيشكو قرسدان بينهم دحضونا إن لابلتم ما لابلتم ما إذا نجى في الدنيا الدنيا ذا جزهاذا إلا عشرة تبم بر ما هان واحد كله الدنيا وما إذا جوين ثنايف فوق سلامو مالين تأين دعي دونتو أو شبة دجة هي بباتها دا أنت أومد دويا أبتو الدنيا دا دم دقيقة ما قندونتو إن أي مالين تقدم بيس حتى خالدين فيه وصاء لهم يوم القيامة عملا يوما مال ايا يوم القيامة يكون حنباري دونان وحن وزرقا يومكاسو ينفخوا الافو في في الصوري بونك قيامة ايا يحنبار ايا ونحشروا كل من دوننا المجرمين كويدا بيه دواوينا يوم ايذن مالينتا قيامة زرقا ايا ايا نفقارها كينينا وقلك هو علامة قارهانه اللقو قالنا وربي ليه سبحانه يعرف المجرمون بشي ماهم علامة قاره إليه هو جيبه مذو إن بهي نوابه المجرمون بشي ماهم في أخذوا بالنواسي والأغداب ما عارس دره أي فودي يبقى إن تلقب تلبر كاللقو جبيو يعني تلقى جبيو بأنه تلقو قالاتنا يو قلك سعساب اللقو كالقرنا يوم تبيضوا وجوه وتسودوا وجوه فأما الذين أسودوا وجوه أكفرتم بعد إيمانكم واجي قال ماذا؟ إنه عندهم بي قال قال للغوية أولي بإذنكم مرتدين بعد هيدين إسلام قدد قال لي لم يرمعان كيسا أو أنت أمر كان ليدين أي أنت الرقل علي قال لما أولي نيادة هيدين يتخافتونا ويقرسدان حدل بينهم دعضا ووحي يسيرادان إلا بلستو ما الله بلستو ما إذا النقام في الدنيا إلا عشرا تبن بري ماهانا وحكا لو تبن بري ماهان الله بذلت ملكة رب العيان سبحانه مرانكو دو كل خوباتو ووحي اللقومر مايان مداد يعدونك اللجوغي أي أننين كأقود دقاني يجا ووحي عقلي بذلت حدوحي نحنو أنك إذا أي أعلم هو أغان بدا بما وحاي يقولون <تصفيق> مجرمين تو أران دونا مايا أي مرمايان إذ قوتو يقولوا له دونا أمثالهم كانوا ونقصا طريقة وضاها أوه عقل الدقن أي أوحو أران إلا بستم إلا يوم حقا يتبن كبن نايد معلم بي آي أوحو كبه لنا يا قوله يتبن كشكتي تبن الله كل كبير بغير كمال ما هن الله فاين ننك الله حين او انما انت اين جوجنا يا ساري لا يعرف النعمه إلا بدخول ضدها لو كان ما ينتل جوجك لويا الله غردن دون ان من غيب ايعلم واقوم بدن بما يقولون مجرمين تبه دون ان ان غورته يقولوا ديه دون ان طريقة وضعهان طريقة وضعهان كنقوة ناكسل أي أحبهدونا فأيا وعقلا كأقوبة دي إلا بيثوا ما لبهتم في الدنيا الدنيا قديركم آهدون لغان إلا يوما مال ما هانه واحدث ويسألونك عن الجبال مشركين تي قراش باسوا آشا لهاي سوبنا يوما دين وحالة إلي قيامة أتشاقي مركي داعيسو wa hanboore luukay kuya hijaaj warag cambuura badnanteeda makala la mindma yado dambal luuq iyo golwi hada aadadiyo la gurguray oo nagaliye e buura unbayahay halkaas la yiqiya mar xaaga ismarka قولك أولا قد صفقت كلمتنا لعبادنا المرسلين فهم تعالى رسوس العبادة هل حجايا لا يرى جوابته أسود دك دك إسا قال تعالى خبيوه ويسألونك أيها الرسول الكريم مشركين توحى أيكو ويدين دونان عن الجبال بورها يسؤالك أويدين أيانو وحيكو أولا دونان كيف تكون يوم الغياب بورت قياما ملكا اللي جواكا فقول نقن طنطا فقل وحاتر هذا ينصفها وحابتنا يا رب آنكا ربكا نصفا بتن إذا رجت الأرض حجا وبست الجبال بسا فكانت هباء ممت وتكون الجبال كالإهم المنفوس كثيبا مخيرا إنت أصنعه مريسا كلك بورت سيدا صين نقوطي بورك مارك الله قادة دولك نسان نغضي فايا ياروها اله دولك واكتغايا قاعا يادو بنانا صفصفا سيما لا ترأى ذا نجادين فيها ارضا قده هدا اواجا قد ولا امتن تاك سيدي مقار الله الله اللي سيدي نقونا قد هو صد ليرا امالي ميل قارو تاقنا امالي كل وحفة سنبا إيسا ارضا نقونا إيسا ويسألونك أيها الرسول الكريم وحي قالوا كويدين دونان عن الجبل ورأيوا كاويدين ويدين دونان حاتري على جوابي ينصفو وحريطا وبريطنا يا رب يعني يا رب دعي نصفهم بريطن فيدروها كل كبار ربيك تجاي يا بنانا صافا سمن انقد يا تدمدنا لهين لا ترى اذن وجهيني في عرض هذا هذا بوجه قد قلوعا وخاص قلوعا ولا ام تنتاج كل تاجا مدن سيدا مركه ارض لهي نقتو ما حي دعي في قيامة يومئذ ما علمت الارض لوها لغو سميهي بوريهنا لريقي يتبعونا كونك وراعيان الداعية ملك بايره اوله وي ماذا الرب ساد مفلوته انتم والله ذن حسابها كل كاسه جدجوا سراعيان لا وجه قفل حنايه له ما شغلن يوم كسر وقوفك الله حناي راعي اما دي دا اي ارمضة مدنا لما اركو وخشعت وحا حسيشا على صوته حضب اي شنقره لن للرحمن لأي الرحمن الهان حديثة درتي اي اعطنا ما انت إلا حصل ايا او فلا تسمعو ما لانتقي يا ممغرم بيسيد إلا همسا كان قاد مهاني واكالي كان قاد وحاوي عكتو خلالي قب قيل هاد وصحون ايه اما داك قجف قجف قجف قجفت قجف هاد جان قات وما جعيس اللي يا علنا الله ليه والله القاضي إدخل وحنو صنا يمله لما هو حسوي ملك أوي ريفه الله داور داعية واحد مغلس فهو نخون نخونا يا علنا الله قاضي الله ليه صاديا جان قات كريه واحد كلام مله يوم ما يدين بورح الله في غاي ممكن الله سيميه يتبعون أمك وحريضونا الداعية ملك لا عواجة وفق الله عنه يولي حنايا له يوم كأمسونا وخشاعة وحفقة توحكشة الأصوات الشنقريال إيه, إيه هذا لو دن مجرى يمال انت للرحمن لأي للرحمن إلى عن عريس الدرتي لقهي بيسنا يولي قبق لأي يضيه قياما لا با هذا لو دن حصل فلا تسمعوا ما انت قياما مظلم ويسد إلا همسا جان قاد ما هانه كلا تلا امرك ارنت اعيه وشفاعة اللو با هايهاي هاي. سو شفاعة ما جيرتو يوم اذن ما لنتا قيامه لا تنفع الشفاعة شفاعة وعمترتو إلا من روح مانه هدين الرحمن إلها نحالي سويد مي له إساقه او الرضيه او ربي غاليك النغضي له إساقه قولا حدالو راليو غالنغضو حدالك برالي قريه ولا إله إلا الله محمد رسول الله هذا كان غفيري اي اما شافع النغندونه اما مشفع له النغندونه وعد اولادى مشرك ما شفعوا ما قال لو ما نشفعوا انت الا انت كشف ايسا قال قوم اجي انت شفع ايانا قال قوم اجي انت شفع اخرس مؤمنين انت لو شفع قال ايانا مؤمنين كل كان من ناحيه وككرامه كل كان وحده لكرامينا اي مدن انو اخيار انت كان نغض مومنون بالنغندونه فَرَامَذَا وَخَمُدَنَا يَا لَبَدَادِينَا مُؤْمِنُونَ كُنْتُونَ إِلَّا مَنْ ادِينَا لَهُ الرَّحْمَنُ يَوْمَئِذٍ الْمَالُ فِي قِيَامِهِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ أَخْيَارٌ يَرْجَوْنَ حَمَّتَرْتُ إِلَّا مَنْ بَايَعَ تَرْتَ آدِينَا الرَّحْمَانُ إِلَهَ النَّحْرِ اسْتَوْدَمِي لَهُ شَفَاعَةٌ قَادَ ألاه كالرال النغضي له كالو شفاعة قادة أما شفاعة قادة وربي قولا هذا الكيس الرالي كالنغضي هذا الكيب الرالي قليان ولا إله إلا الله محمد رسول الله وإن شهد الله قنوه كل كمالك قيام الله لطول بغنان تؤونك بلانيه سيدة ربي هو أغيه أيها آيات نكوشة قال تعال فبهو حير يعلم هو يعلم هو ما وحبوا حب بين أيديهم دونك وحي كوريا او دم وما خلفهم <تصفيق> وهكذا سودا انا او اوغياي او كل كانو وحو ويجين يا حن يا سن وا لا غلبسد او لا سمي اي والله ولا يحيطونا يغا اونكا بي مكوبان بيح بالله الهو اين وعتا علما اونكو مكوبان فكه الله شيغ اي اونكو الله علمك و قودك و انكسه إله أقونك مكودا عقيدة الإسلام كدح جللو و عقيدن ما يلاقون شي كو فيلم دا جيرتم ميد و ميدان يليس ميدا كمثل اي شي إله هو الله المجيد كل كان و انكو موودان ا مخلوق خالق مخلوق لمد و خالق شبهه مجل عقيدتك و جملة الأوحا كلباء وهو السميع البصير شرفي عظمي يقيم من يودان تاين وهو السميع البصير باقو شيء أقول إن نلقو كوبي ولا يحيطون به علما قلت ليس كم شيء إيا وهو السميع البصير إيا ولا يحيطون به علما أفرت الجملة ألا قلت يقول غفلا إن أتبرت يعلم الله أغيهاي ما وحبوا أغيهاي بين أيديهم أونك كوريا كما خلفهم وان ولا يحيطون يرونكم كما كوان باذن الى لمن اقونكم والله اعلم